ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سكروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم تما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت أنه قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا قل نحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم إدباه مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ونادى نوح ابنه وكان في معجله يا بني اغكم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وَخَال بَيْنَهُمَا الْمَوْضُ فَكَانَ مِنَ الْمُضْرِقِ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا آتَيْنَاهُمْ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِ وَنَ قال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين